وَالبَشِيرِينَ لَنَا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا وَلَنَكُم فِي ذَٰلِكَ فِتْنَةٌ وَأَنْتُمْ مُقْتَصُّونَ وَلَنَكُم فِي خَادِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يستحي ويطرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما فَارَوْفَ فَيَنْقُلُونَ مَاذَا أَرَاءَ اللهُ بِهَذَا مَنْ فَلَا يُضِلُّ بِهِ كثيرا Altyazı M.K. أولئك هم الخاسرون أيف تكفرون بي mẹ yêu ýútùng mẹ ý وهو في كل شيء